before you ask I A be As-sarfi hanini lit Uh, no! amma wa bar aman wenta hass zamani bokra وبعدك مال كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد. او انت بغربت اقرب من بسمة لشفيفي اقرب من احساس القلب اقرب من بسمة لشفيفي اقرب من احساس القلب بعد الوقت بعد الوقت Kudrekbi Kudrekbi 20% Ess لكن انت غيارك غيارك اسأل روحك اسأل عالبك قبل ده كله اتغير ليه اتغير ليه ليه هنغيرني عذابي في عمبك. لكن يا ركيني يا ركيني هو خدان ديالي الساك حتى لك ولا رضاك كمان خلنا نلعب بيك ولا تسامح روحي معاك غرقت بي وخلال علي أساحت علي كل رضايا كما خلاك للعب قل تسامح روحي مع والربي أنا خبيب صحيح فعزك نفسي وحبي واما يفيد بما بعرف صالح واعرف اجي اكتر على قلبي انا حبيبي صحيح بتسامح الا بعز نفسي وحبي انا ف صالح وانا هقك كتير All that will one... kolme حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعبي ولا تسامح روحي معاك غرق بي هو خلالي علي أسام حتى علي ولا رضايا كمان خلاك العبك ولا تسامح روحي معك قرب بي انا يا قبيب صحيح ما تسامح الا فعزت نفسي وحبي وما يفيد بما تعرف صالح وعرف حاجك ترعي اللي في استني نفسي وربي هو Honey! I'm